من أربيل إلى أي نقطة في العالم وبأرخص بطاقة الطيران فلاي إكسبرس لحجز الفنادق وسياحة مريحة بدون مشاكل فلاي إكسبرس لأفضل الخدمات للزبائن قبل وبعد سياحتكم فلاي إكسبرس لأفضل الخدمات فلاي Express لكي لا يطير نقودكم بل أنتم تطيرون فلاي إكسبرس فلاي إكسبرس أربيل فاميلي مول الطابق الأول يمكنكم الاتصال 24 ساعة على الرقم صفر سبعمية وخمسين